بوك تو بط ونغط ستة وستون ستة وستون بيرتقشني ضمائر الملكية واحد ضمائر الملكية واحد اين انين أنا يا الخاص بي. أنا يا الخاص بي. نم طالع مكول شمات. أنا لا أجد مفتاحي. أنا لا أجد مفتاحي. نم طالع أو يدمات. أنا لا أجد تذكرة سفري. أنا لا أجد. تذكرت سفري. ت. أنت. كاف. الخاص بك. أنت. ك. الخاص بك. ما إلّا تدك هل وجدت مفتاحك؟ هل وجدت مفتاحك؟ Megtaláltad a jegyedet? Hell wezetta tedkarata szafarik? Hell we zsödet tedkaret szafarak? Ő Ö. Hua? Há elhaszó be? Hua, ha, elhasz be Tudod, hogy hol van a kulcsa? هل تعرف أين مفتاحه؟ هل تعرف أين مفتاحه؟ تود هل بنا هل تعرف أين تذكرة سفره؟ هل تعرف أين تذكرة سفره؟ اه ابي هي ها الخاص بها. هي ها، الخاص بها. أبينت قد ضاعت نقودها. قد ضاعت نقودها. وقد ضاعت أيضا بطاقتها الإئتمانية. وقد ضاعت أيضا بطاقتها الإئتمانية. مي ميينك نحن نا الخاص بنا نحن نا الخاص بنا انا جبانك بتغ جدنا مريض جدنا مريض انا اجمامانك اجيشس جدتنا بعافية جدتنا Biafia Ti, tietek. Antum antunna, kum, kun. A lexs bikun. Entum antunna, kum, kun. A bikum bikum bikun. Jelkek. Hol van apukátok? Ejna abukum ja atfal. abukom, abukum Gyerekek, hol van anyukátok? Ejna ommokum ja atfal. Ejna ja atfal.